يدبر الأمر مام شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فعبدوه أ فلا تذكرون إليه ما رجعكم جميعا وعده الله حقا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 فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرَى إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْقُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَجِيبَةٍ وَفَرِحُ بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِف جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله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 فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأمّام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا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 وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْآمِرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم الحق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 وإما نرينك بعض الذي عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَهَقٌّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إنه لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر ندمت لما رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض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 يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون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 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يَكُنْ أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تضرون فإن توليت فما سألتكم من أجير إن أجير إلا على الله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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهاغون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين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 وقال في العون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقو ما أنتم مرقون فلما ألقو قال موسى ما جئت به السحر إن الله سيبطله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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء لقومكم ما بمصر بيوتهم وجعلوا بيوتكم قبلا وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين.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 قال قد أجيب الدعوتك ما فاستقيما ولا تتبعني سبيل الذي لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في وجنوده بغي حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا من المسلمين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 ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ